أن لهم أجر حسنا، أن لهم أجر حسنا. قيما اللي يظهر بأسا شديدا من الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا، أن لهم.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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا قيما ليذ رباسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا أن لهم أجر حسنا يَمَنَ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ ۖ أَنَّ لَهُم أَجْرًا حَسَنًا ۖ مَّاكِثِينَ أَبَدًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ما وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ وَلَا لِآبَائِهِمْ وَلَا لِأَنبِيَائِهِمْ ولا لآبائهم ولا ليابائهم ولا ليابائهم ما لهم به من علم ولا ليابائهم ليابائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم من أفواههم من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا فلعلك باحث نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء فَلَعَلَّكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَى عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا مَنْ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَى آثَارِهِمْ إِلَّا مَنْ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَى فَلَعَلَّكَ بَاهِعٌ نفسك على آثارهم, آثارهم آثارهم آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم مَنُوبِ هَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَ إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على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 كانوا من آياتنا عجبا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه ربنا آتنا من لدنك رحمه رحمه ربنا آتنا من لدنك رحمة إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا آتنا من لدنك رحمة إذ أ والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا من أمرنا رشدا من أمرنا رشدا وهي لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا على آذانهم في الكهف سمين عددا آذانهم في الكهف سمين عددا آذانهم في الكهف سمين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سمين عددا آذانهم آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أحصى لما لبثوا أمدا لما لبثوا أمدا أحصى لما لبثوا أحصي لما لبثوا أمدا أحصل ما لبثو أمدا أحصل ما لبثو أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصل ما لبثو أمدا أحصل ما لبثو أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى <سؤال> إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى امنوا بربهم وزدناهم هدى امنوا بربهم وزدناهم هدى هدى فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وذلناهم هدا وربتنا على قلوبهم إذ قالوا فقلوا ربنا رب السماوات والأرض ولرب وربتنا على قلوبهم إذ قالوا فقلوا ربنا رب السماوات والأرض وربطن على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطن على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطن على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندع من دونه إلها لن ندع من, من دونه إلها لقد قلنا إذا شقطا لقد قلنا اذا شققا لقد قلنا اذا شققا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه الهه هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة, آلهة آلهة آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بجل لولا يأتون عليهم بسلطان بجل لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا ياتون عليهم بسلطان بين لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا فمن اظلم ممن افتري على الله كذبا فَمَن ظَلَمَ مِن مَن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذَ اعْتَزَلْتُمُوهُم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم, ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا مرفقا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ملفقا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فأو إلى الكهفين شر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويحيي لكم من أمركم, من أمركم مرفقاً من أمركم مرفقاً من أمركم مرفقاً فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهني لكم ويهني لكم من أمركم منفقاً، فأو إلى الكهف شر لكم ربكم من رحمته ويهني لكم من أمركم مرفقاً. وترش الشمس إذا طلعت الزّ ورعن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وإذا غربت قرضهم ذات الشمال تزّ ورعن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت قرضهم الشمس إذا طلعت الزّ ورعن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال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 من آيات الله ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد فهو المهتد فهو المهتد فهو من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ أي قاضو وهم ركود وتحسبهم أي قاضو وهم ركود أي قاضو وهم ركود وتحسبهم أي وهم ركود وتحسبهم أي وهم ركود <تع <Feniley> <تع ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراروا ولم لقت منهم رعبا ولم لقت منهم رعبا رعبا ولم ليت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراروا منهم رعبا ولم الليت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئتم منهم رعبا فرارا ولم لئتم منهم رعبا رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئتم منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلم منهم كم لبثتم كم لبثتم قال قائلم منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو, يوم؟ يوما أو بعض يوم يوما او بعض يوم يوما او بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم بما لبثتم اعلم بما لبثتم قالوا ربكم اعلم بما لبستم ربكم اعلم بما لبستم ربكم اعلم بما لبستم قالوا ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر ظر أيها أزكى طعاما فاليوم ظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه واليتل الطف فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فاليوذر أيها أزكى طعاماً فاليتكم برزق منه واليتلطّف فاليتكم برزق منه واليتلطّف فبعث أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فاليوذر فَلْيُنْذِرْ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمُ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَلَّطَفْ مِنْهُ وَالْيَتَلَطَّفْ فَلْيَأْتِكُمُ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَلَطَّفْ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم, فليأتكم برزق منه وليتلطف أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف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 فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فالينظر أيها أزكى طعاما فاليأتكم فاليأتكم برزق منه واليتلطّف فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف بورقكم هذه إلى المدينة فليوَظِر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليت للطف فليوَظِر أيها أزكي طعاماً فليأتكم برزق منه واليتلطف ولا يشهرن بكم أحداً بكمو أحداً بكمو أحداً بكم أحداً ولا يشهرن بكمو أحداً إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا الأبدى ولن تفلحو إذا الأبدى ولن تفلحو إذا نبدى إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا نبذا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبذا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إنهم إن عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا, ولن تفلحوا إذا نبدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا ولن تفلحوا إذا نبذا إذا أبذا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا غيب فيها إن يتنازعون بينهم أمرهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون إذ يتنازعون بينهم أمرهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم، إذ يتنازعون بينهم أمرهم.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 إذ يتنازعون بينهم أمرهم، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، بينهم أمرهم. أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون إذ يتنازعون بينهم أمرهم وكذلك أعثرون عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بني عليهم بنيانا إبنوا عليهم بنيانا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم أعلم بهم ربهم أعلم بهم ربهم أعلم بهم ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتحيذن عليهم مسجدا. لنتحيذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتحيذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتحيذن عليهم. مسجدا امرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا لننتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة سباعه وثامنهم كلبهم وثامنهم كلبهم الرّبّ يأَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ رب أعلم بعدهم رب أعلم بعدهم رب أعلم بعدهم ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت منهم أحدا فلا تمار فيهم الا مراءا او ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا فلا تمار فيهم الا مراءا او ظاهرا ولا ولا تقولن لشيء إنني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله, أن يشاء الله ولا تقولن لشيء مني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء مني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء إِنْ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, أن يشاء الله وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِذْ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا لسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أي يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقل عساى أي يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقل عساى أي يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعة ولله أعلم بما لبث أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض ول والأرض, والأرض أبصر به وأسمع وهسمع ما لهم من دونه مولى من ولا يشرك في حكمه أحد ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، ما لهم من دونه مولى، من ولا يشرك في حكمه أحدا، ما لهم من دونه مولى، ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته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 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغُدُوِّ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا, الدنيا الدنيا الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتبع هواه وكان امره فرطا واتبع هواه وكان امره فرطا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه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 فمن شَاءَ فاليوم و شَاءَ شاء فاليكفر فمن شاء فاليوم و من شاء فاليكفر فمن شئ فاليوم و فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ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 إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا حَاقَّ بِهِمْ سُرَادِقُهَا نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا نَارًا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهل بما انك المهل وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهل يشوي الوجوه بيس الشراب بيس الشراب وسأت مرتفقا، وسأت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. من أحسن عملا.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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق تجرى من تحتهم الأنهار ويحلون فيها من أساير من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس خضرا من سندس ويستبرق. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسايل يحلون فيها من أساير من فهب ويلبسون ثيابا خضرا يلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرق أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم لنهاء يحلون فيها من سائر من ذهبون ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق جنات عدن تجري من تحتهم أنهم يحلون فيها من أساير من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق وإستبرق من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق وإستبرق يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وهستبرق وستبرق تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وهستبرق واستبرق متكئين فيها على الارائك على الارائك على الارهيك على الارهيك على الارائك على الارائك متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل وجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جنتين من أعنب وحفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع من أعنب وحفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع وضربناه مثل الضجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنب وحفثناهما وحفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا من أعناب وحفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها أكلها آتت أكلها آتت أكلها, آتت أكلها آتتك لها آتتك لها آتتك لها ولم تظلم منه شيئا شيئا شيئا شيئا شيئا, شيئا ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلاله ما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مال وأعز نثراء فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا أكثر من كماله وأعز نفرا. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وهو يحاوره انا اكثر منك مالا وأعز نفرا وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا انا اكثر منك مالا واعز نفرا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيده فيه أبدا وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيده فيه أبدا قال ما أظن أن تبيده فيه أبدا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً قَائِمَةً وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً قَائِمَةً قَائِمَةً وَلَإِذْ بُعِثَتْ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنْقَلَبًا خَيْرًا مِنْهُمَا مُنْقَلَبًا وَلَإِذْ بُعِثْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنْقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم سوّاك رجلا قال له صاحبه وهو يحاو له أكفرت بالذي خلقك أكَفَّتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَاءَكَ رَجُلًا ثُمَّ سَوَاءَكَ رَجُلًا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أكَفَّتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَاءَكَ رَجُلًا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم سوأك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكثرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن له الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولا أشرك بربّي أحدا ولا أشرك بربّي أحدا بربّي أحدا ولا اشرك بربي احدا بربه احدا لكنه هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولا اشرك بربي احدا ولا اشرك بربي احدا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 ولولا إذ دخلت جنّتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذ دخلت جنّتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما لا ولدا أنا أقل منك مالا وولدا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أنا أقل منك مالا وولدا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أنا أقل منك مالا وولدا ما لى وولدى فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويغسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا فعسى ربي أن يوديني خيرا من جنتك ويغسل عليها حسبانا ويغسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أَيُوتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُبْسَلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا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 جنتك ويُغسل عليها حسبان من السماء فتصبح فتصبح صعيداً زلقاً فعسى ربي أيُّتيني خيراً من جنتك ويُغسل عليها حسبان. وَيُغْشِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْكِ كَذَلِكَ وَيُغْشِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أن يؤتيني خيرا من جنتك ويبسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا فعسي ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويُرسن عليها حُسبان حُسبان من السماة فتصبح صعيداً زلقاً أو يُصبح ماها غوراً فلن تستطيع له طلباً أو يُصبح ماها غوراً فلن تستطيع له طلباً قالبا وأحيط بثمره وأحيط بثمره وأحيط بثماره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها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 ولم تكن له فية ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقبا, عقبا خير ثوابا وخير عقبا هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما انزلنا ماء من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشيما فاصبح هاشيما تذروه الرياح أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح واضرب لهم مثرة الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء فاختلق فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ لَطْفٍ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ لَظَى فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ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 أرض فاصبح هشما تذروه الريح فاختلط به نبات الأرض فاصبح هشما تذروه الريح واضرب لهم مثال الحياة الدني كما هم أنزلناه من السماء فاختلق فاختلط به نبات فأصبح هشيما تذروه الريح واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما, فأصبح هشيماً تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الدُّنْيَا الدُّنْيَا, الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير نملا خير عند ربك ثوابا وخير نملا وخير املا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ويوما نسير الجبال وتر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فلم نغادر منهم أحدا وتر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فَلَمْ نُغَادِلْ مِنْهُمْ أَحَدَّ وَتَرَ أَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِلْ مِنْهُمْ أَحَدَّ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ لَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِلْ مِنْهُمْ أَحَدَّ وَيَوْمَ تُسَجَّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَن نُّغَادِرَ مِنْهُمْ أَحَدًا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَن نُّغَادِرَ مِنْهُمْ أَحَدًا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَن نُّغَادِرَ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَرْضُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لقد جئتمنا كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة، لقد جئتمنا كما خلقناكم أول مرة. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أول مرة كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لنجعل لكم موعدا أن لنجعل لكم موعدا بل زعمتم أن لن يجعل لكم موعداً أ. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً بل زعمتم أن لن لكم موعداً بل زعمتم أن لن لكم موعداً ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفين مما فيه ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفين مما فيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها إلا احصاها أحصيها إلا أحصيها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ولا كبيرة إلا أحصيها ويقولون يا ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها أحساها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 أسجدوا لآدم أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريةه أولياء من دوني وهم لكم عدو وهم لكم عدو. أفتتخذونه وذريةه أولياء من دوني وهم لكم عدو وهم لكم عدو. أفتتخذونه وذريةه أولياء من دوني وهم لكم عدو بأس الظالمين بدلاً بأس الظالمين بدلاً ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.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 وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَبَدًا وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَبَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ويوما يقولون آدوس شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ويوما نقولون آدوس شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبقيا وجعلنا بينهم مبقيا ورأى المجرموننا رضنوا أنهم مواقعها فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرف أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرف فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار فظا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار فظا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القران ل للناس من كل مثال ولقصّر وفّنا في هذا القرآن للناس من كل مثل للناس من كل مثال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أكثر شيء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 وما من الناس أن يؤمن إذ جاءهم الهدى ويستوفِ ربهم إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبالا وما من عن ناس يؤمن إدجائهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس أي يؤمنوا إذا جاءهم الهدا ويستوفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبالاً ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا اذجئهم الهدى ويستوۡفِرُ رَبَّهُمْ إلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَو يَأْتِيَهُمْ أَو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ قِبَلَهُ الهدى ويستوۡفِرُ رَبَّهُمْ إلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ قِبَلَهُ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 الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جيئهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما من الناس يؤمن إذ جئهم الهدى ويستوفر ربهم إلا أنت يهم إلا أن تأتيهم, إلا تأتيهم سلطة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب أبلا وما نُبَصِّرُ المُبَصِّرِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْفِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدَحِّظُوا بِهِ الْحَقَّ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروه هزوا واتخذوا اياتي وما انذروه هزوا هزوا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا أنذروا هزا هزوا واتخذوا آياتي واتخذوا آياتي وما أنذروه زؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وَمَن ظَلَمَ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَمَن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 وفي آذانهم وقرا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا إِنَّ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن لَّا يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَفِي, آذانهم وقرا وفي آذانهم وقرا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أيفقه وفي آذانهم وقرآن وإن تدعهم إلى الهدا فلن يهتدوا إذن أبدا فلن يهتدوا إذن أبدا إلى الهدا فلن إذا نبذا إذا أبذا فلن يهتدوا إذا نبذا إذا أبذا فلن يهتدوا إذا أبذا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبذا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَإِن تَدَعْهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَيَهْتَدُوا إِذَا نَبَذَا إِذًا أَبَدَا إِذًا أبدا, أَبَدَا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد اللين يجدون من دونه مو إلى لن يجدوا من دونه موِلا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَتِيكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لهم لكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لهم لكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا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 أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حُكُبا لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حُكُبا لا أبرح حتى أبلغ مجمعة البحرين أو أنضي حُكُبا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضيح قبا وإذ قال موسى لفتيه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضيح قبا أو أمضِي حُقُبا، وإذ قال موسى لفتيه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضِي حُقُبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي أحدهما، فاتخذ سبيله في البحر سربا، فاتخذ سبيله في البحر سربا. فَلَمَّا جَازَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَ أَتِنَا غَدَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا آتِنَا غَدَاءَ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا غَذَاءً نَّصَبًا فَلَمْ لما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرهيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت إذا وينا إلى الصحرة فإني نسيت الحوت قال أرايت إذا وينا إلى الصحرة فإني نسيت الحوت قال أرأيت إذ أوينا إلى الصحرة فإني نسيت الحوت إذ أينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت. إذ أينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت. إذ أينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت. قال أريت إلأ وينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبغي فَوْتَدَ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا آثَارِهِمَا قَصَصَا فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا آثَارِهِمَا قَصَصَا فَوْتَدَ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا آثَارِهِمَا آثارهما قصصا، آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، آتيناه رحمة من عندنا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا آتَيْنَاهُ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ الْلَّدُنِّ عِلْمًا وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ الْلَّدُنِّ عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ اتابعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له موسى هل أتبعك على أن علمني مما علمت رشدا قال له موسى هل اتبعك على أن علمني مما علمت رشدا هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا على أن تعلمني مما ما علمت رشدا؟ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ هل أتبعك على؟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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال ستجدني إن شاء الله مصاب رض ولا أعصلك أمرا صابرا ولا أعصلك أمرا قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا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 حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أحدث لك منه ذكرى. قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء، إن حتى أحدث لك منه ذكرى. ثو طلقا حتى اذا ركب في السفينه خرقها حتى اذا ركب في السفينه خرقها حتى اذا ركب في السفينه خرقها ثو طلقا حتى اذا ركب في خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا نمرا إمرا لقد جئت شيئا إمرا إمرا لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا امرا شيئ ان امرا شيئا امرا شيئ ان امرا لقد جئت شيئا امرا قال ألم ال إنك لن تستطيع معي صبرا لن تستطيع معي صبرا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 قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا ولا ترهقني من أمر عسرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فوطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله حتى إذا لقيا غلاما فقتله حتى إذا لقيا غلاما فقتله فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدِ اجْتَهْتَ شَيْئًا نُكْرًا لَقَدِ اجْتَهْتَ شَيْئًا نُكْرًا لَقَدِ اجْتَهْتَ شَيْئًا نُكْرًا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا لقد جيت شيئا نكرى. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟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 إن بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، قد بلغت من لدني عذرا، قد بلغت من لدني عذرا، قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت لدني عذرا قد بلغت لدني عذرا قد بلغت لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية نستقى ما أهلها فأبو أي يضيفهما فأبو أي يضيفهما فيها جدار يريد أن ينقض أقامه حتى إذا أتيا أهل قرية استقع ما أهلها فأبو أي يضيفهما فوجد فوجد فيها جدارا يريد أن يقضف أقامه حتى إذا أتيا أهل قرية استضع ما أهلها فأبوء أن يضيفهما فأبوء أن يضيفهما فوجد فيها جدار يريد أن يقطعها قام فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فهقامة فأقامة فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فهقامة فأقامة فانطلقا حتى إذا أتى أهل قرية استقع ما أهلها، استقع ما أهلها، فأبوي يضيفهما، فوجد فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا لاتخذت عليه اجرا لاتخذت عليه اجرا لاتخذت عليه اجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما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 ياخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ملك يأخذ كل سفينة غصباء فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا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 فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَ ضَعْفَاهُ وَكُفَرَا فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَ ضَعْفَاهُ وَكُفَرَا أَنْ يُرْهِقَ ضَعْفَاهُ وَكُفَرَا وَأَم أما الغلام فكان أباهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرة فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرة وأما الغلام فكان أباهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرة فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأقرب حما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة رحمة فأردنا أيُبدي لهما ربهما خيراً منه زكاة واقرب رحمة أيُبدي لهما ربهما خيراً منه زكاة واقرب رحمة أيُبدي لهما ربهما خيراً منه زكاة واقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لبهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فأراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك فاراد ربك ان يبلغا شُدَّهُما ويستخرجاكن زُهُمَا رحمة من ربك وما فعلته عن أمري عن امري عن امري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرُونِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ذِكْرًا قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا وآتيناه من كل شيء سببا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا من كل شيء سببا وآتيناه من كل شيء إن سببا من كل شيء إن سببا وآتيناه من كل شيء إن سببا إنما مكننا له في أرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سبباً فأتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوماً في عين حامية ووجد عندها قوماً حتى إذا بلغ غرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما في عين حامية ووجد عندها قوما حتى إذا بلغ غرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عين دها قوما في عين حامية ووجد عين دها قوما حامية ووجد عين دها قوما قل لا يزال قرنين إما أن تعذب وإن ما أن تتخذ فيهم حسنا، أن تتتخذ فيهم حسنا، فيهم حسنا، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فيهم حسنا. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإم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 فَلَمُجْزَاءُ الْحُسْنِ وَأَمَّا مَنَّا مَنَّ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَ وَأَمَّا مَنَّا مَنَّ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَ وَأَمَّا مَنَ آمن وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الحسنى, الْحُسْنَى وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, يسرا من أمرنا يسرا من أمرنا يسرا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم تبع سببا أتبع سببا حتى إذا بلغ نقل الشمس وجدها تقول على قوم لم نجعلهم من دونها ستراء لم نجعل لهم من دونها سترا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تقول على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا سترا كذلك وقد أحضرنا بما لديه خبرا وقد احطنا بنا لديه خضرا كذلك وقد احطنا بما لديه خضرا وقد, وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم ذا يكادون يثقون قولا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لا يكادون يفقهون قولا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 قالوا يا ذا القرنين إن يجوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل جعلوا قالوا يا ذا القرنين إن يجوج وما جوج مفسدون في الأرض في الأرض في الأرض إن يجوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خبجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا بيننا وبينهم سدا سدا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سدا بيننا وبينهم سدا فهل جعل لك خبجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل جعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أجعل بينكم وبينهم ردما، فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد. آتوني آتوني زبر الحديد إتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قالا فخو بين الصدفين قالا فخو حتى إذا ساوا بين الصدفين قالن فخو بين الصدفين قالن فخو بين الصدفين قالن فخو ساوا بين الصدفين قالن فخو حتى إذا ساوا بين الصدفين قالن فخوا ساوى بين الصدفين قالن فخوا ساوى بين الصدفين قالن فخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرات أفرغ عليه قطرات حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرج عليه قطرا قال أتوني أفرج عليه قطرا حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرج عليه قطرا آتوني آتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أَنْ يُظْهِرُهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يظهروه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 فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يومئذ يموج في بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عباد للكافرين عباد وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عباد الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سماع، الذين كانت أعينهم في غطاء من الذكر وكانوا لا يستطيعون سماع. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَحِلُوا عِبَادِينَ مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءِ مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءِ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ أَوْلِيَاءَ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ من دون أولياء، أفَحَسَبَ الَّذينَ كفَرُوا أَجَتَخِذُ عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِياءِ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا نزلا إنا للكافرين نزلا إننا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا للكافرين نزلا إننا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاحسنين اعمالا بالاحسنين اعمالا بالاحسنين اعمالا قل هل ننبئكم بالاحسنين اعمالا قل هل ننبئكم بالاحسنين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 فحبط أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فحبط أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فحبط أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم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 وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا هُزُوًا هُزَآءَ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا وَاتَّخَذُواْ آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُواْ آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا هُزَاءٌ هُزُوًا ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا آياتي ورسلي واتقذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولا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 قل لو كان البحر مددا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لنفذ البحر قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد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 قل إنما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم يوحى الي انما الهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي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 صاد كاف ها يا عين صاد كاف هي يا, علي, صاد, كاف, هي, يا علي, صاد, كاف Yaa Sin Sad Kaf Ha Ya Ain Sad Kaf Ha Ya Ain صاد ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كاف هي عين صاد كاف هي عين صاد كافه يا عين صاد كافه يا عين صاد أحدا كافه يا عين صاد كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد ها يا عين صاد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم kaf ha ya 'n sad kaf ya 'n sad kaf ya 'n صاد كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين فَيْعِنْصَاد كَاف هَيْعِنْصَاد كَاف C. A. P. A. D. K. A. F. H. I. كافها يعين صاد كافها يعين صاد أحدا كاف ه ي ع ن ص ا د ك ا ف ه كافها يعين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم Kaf, hey, ayin, sad. Kaf, hey, ayin, sad. Ahd, kaf. Ha ya 'in sad Kaf ha ya kaf ha ya'in sad kaf sad kaf صاد <تصفيق>